حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث وَمِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ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 عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس ورحمة لقوم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 وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً ثَمَّ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ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 وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم وما لهم من علم الا يظنون وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوب قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ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 وترى كل امه جافيه وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمم جاتي كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وترى كل امه جاءت كل امه تدعى الى كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ما كنتم تعملون إنا كنا نستنصخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنصخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مِن السَّاعَةِ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مِن السَّاعَةِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا ريب فِيهَا قلتم ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّهُ نظن لِّمَتَاهُلُهُ إِنْ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 بأنكم اتخلتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ثالكم بأنكم متقلتم آيات الله زووا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فاليوم لَا, يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء سماوات والأرض وهو العزيز الحكيم